ك موسوعه ن ذ ي ر النابلسي أو ي ق ى إليه ك أو ك للعلوم منها ن ا ل ا ر س ل ا م س ح و ي ا كيف ضربوا لك ا ل أ م ث ا ل فضلوا فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي ان شاء اجعل لك خيرا من ذلك تبارك ََ الذي َِّ ان شاء ََ ج َ ع َ ل لك َ خيرا ًَْ من ِ ذلك َِ جنات ٍََّ ج ََ ن ّ ا تجري ٍ ت َِْ من ِْ تحتها ََِْ ا ل ْ أ َ ن ْ ه َ ا ر ُ ويجعل َََْ لك َ قصورا ًُُ بل َْ كذبوا ََُّ بالساعه ََِّ ة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 مكانا طيقا مقرنين و إ ذ ا أ ل ق و ا منها مكانا طيقا مقرنين دعوهنالك دعوهنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا لا فادعوه ثبرا كثيرا قل أذلك خير أم جنة ل ل التي ل خ د وعد ا ت م قل و ن ق أ ذ ل ك خير ام ج ن ة الخلد التي وعد المتقون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 قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أ ن نتخذ, نتخذ من دونك من اولياء ولكن متعتهم, متعتهم وآمان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 موسوعه النابلسي للعلوم م الاسلاميه ن ه أصحاب الجنة ي و موسوعه ئ ذ خير النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م ك ة ا ل م ل ك ي و ع ه النابلسي ح ح ق ل ل ر م للعلوم ي و الاسلاميه ل اتخذت مع الرسول سبيلا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني, يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا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 وكان الشيطان للانسان خذولا